غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين إن الذين جاءوا بالإفك عصبة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرء منهم اكتسب من الإث والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إبق مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله الكاذبون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 nem lesznek többé azok, akiket Allah ígér a próféta, és a próféta